الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 فقد شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات التي استدل منها على معية الله تبارك وتعالى في ذكر الآيات التي تثبت الكلام لله رب العالمين والإيمان بصفة الكلام لله تعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء وانه يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه سمعه نوسى عليه السلام من الله من غير واسطة ومن أذن له الله تبارك وتعالى من ملائكته ورسله ويكلم الله رب العالمين المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلا قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان وقوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان فهذان الأصلان قال عليهما هذا الخلاف وهما لذلك الخلاف ركنان هل قوله تعالى بمشيئة أم لا وهل هذا الكلام كلام نفسي في ذاته أم هو خارج فهذا أصل الخلاف في هذا الأمر العظيم مما يتعلق بالله رب العالمين والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان فهذا ما ذلك عليه آيات الله تبارك وتعالى وما ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم وبلغه نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه جل وعلا. الآية الأولى والآية الثانية قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقوله جلّت قدرته ومن أصدق من الله قيلاً لا أحد لا أحد أصدق منه سبحانه وهذا استفهام استنكاري والغرض منه النفي كما هو معلوم ومن أصدق من الله حديثا حديثا أي في حديثه وقبره وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا والقيل مصدر قال كالقول قال طولا وقال قيلا أي لا أحد هو أصدق قولا من الله عز وجل فقوله جلت قدرته ومن في الآية النماء هذا اسم استفهام بمعنى النفي وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا لأن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي الاستفهام إذا كان بمعنى النفي يكون مشربا معنى التحدي كأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله وقوله جلت قدرته في الآية الأولى حديثا وفي الثانية قيل تمييز لأصدق ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل لا أحد إثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله تعالى أصدق لأن الصدق يوصف به الكلام وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام ومن قوله في الآية الثانية قيل يعني قولا والقول لا يكون إلا باللفظ ففي الآيتين معا قوله جل قدرته أصدق فالصدق يوصف به الكلام وفي الآية الأولى قوله تعالى حديثا وفي الثانية قوله تعالى قيلا ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل وأن كلامه حق وصط ليس فيه كذب بوجه من الوجوه وكلام الله تبارك وتعالى يكون بواسطة بالوحي إلى الأنبياء وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء ودبريل فكلام الله جل وعلا يكون بواسطة وبلا واسطة وكلامه جل قدرته كلام كوني قدري وكلام ديني شرعي فالكلام الكوني القدري توجد به الأشياء إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كم فيقول وكلام ديني شرعي وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام فهذا تقسيم الكلام بالنسبة للعزيز العلام كلام بواصطة بالوحي إلى الأنبياء وكلام بلا واسطة كفاحا كما كلم الله رب العالمين آدم وحواء وجبريل وكما كلم موسى عليه السلام وكما كلم الخليل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام كوني توجد به الأشياء وكلام ديني شرعي فيه الأمر والنهر وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام الآية فالثة من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات الكلام لله جل وعلا قوله تعالى وإذ قال الله يا إسحاق بن مريم أي اذكر إذ قال الله جمهور المفسرين أن هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة وهو توبيق للذين عبدوا المسيح وأمه وإذ قال الله يا إسحاق بن مريم جمهور المفسرين أن هذا القول يكون يوم القيامة يا عيسى هذا مقول القول وإذا قال الله قال ماذا يا عيسى ابن مريم فهذا مقول القول وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم هذا ما قاله الله هذا مقول القول وهو كما ترى كلام من حروف ففي هذا إثبات أن الله يقول وأن قوله مسموع فيكون بصوت وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين متى شاء باعتبار الزمن بما شاء باعتبار الكلام يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكبير أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين الدليل على هذا من الآية الكريمة وينقال الله يا عيسى بن مريم هذه حروف وبصوت لأن عيسى يسمع ما قال الله جل وعلا وهو لا يماثل أصوات المخلوقين لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا استدلال على هذا الأمر الأخير في عقيدة أهل السنة في كلام الله جل وعلا وهي لا يماثل أصوات المخلوقين وهو بحرف وصوت فالله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت ما الدليل على أنه بحرف وصوت هذه الآية الكريمة وإذ الله يا عيسى ابن مريم فهذه حروف وأما أن تكون صوتا فإن عيسى يسمع ما قال الله رب العالمين ولا لا يماثل أصوات المخلوقين والدليل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الآية الرائعة قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا المراد بالكلمة كلامه سبحانه وتعالى صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والنصب في قوله تبارك وتعالى صدقا وعدلا على التمييز وتمت كلمة ربك وسيأتي أنها مفرد مضاف فتفيد العموم وتمت كلمة ربك يعني كلام ربك تبارك وتعالى صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وهذا تمييز كما مر كلمة بالإفراد وفي قراءة كلمات ربك بالجمع ومعناهما واحد لأن كلمة مفرد مضاف فيفيد العمور تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والعدل والذي يوصف بالصدق الخبر والذي يوصف بالعدل الحكم فصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام كما قال المفسرون فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه صدق في الأخبار وعدل في الأحكام هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل إذا فهي أقوال لأنها كلمات لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية الخامسة وهي قوله تعالى وكلم الله موسى تكلما وهذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه أي أصليه كلامه ولهذا يقال له الكليم وكلم الله موسى تكلما تكلما مصدر مؤكد لدفع توهم من كون التكليم مجازا للدلالة على أنه كلام حقيقي وكلم الله موسى تكليما فهذا مصدر مؤكد وإنما سيق لدفع توهم من يتوهم كون الكلام كان مجازا والله قد ناد الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان وأتى الندى في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن أي صح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء فلاهما صوتان أي النداء والنجوى أي في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بآذاني؟ يعني بالآذان أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان أي اللسان العربي وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان وكلم الله موسى تكليما لفظ الجلالة فاعل في الكلام واطع منه وكلم الله تكليما مصدر مؤكد والمصدر المؤكد قال العلماء أنه ينفي احتمال المجاز فهو لدفع توهم كون التكليم مجازا فدل على أنه كلام حقيقي لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز أرأيت لو قلت جاء زيد فيفهم أنه جاء هو نفسه ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد وإن كان خلاف الظاهر لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسك أو جاء زيد زيد يعني إما أن يكون التأكيد هكذا على سبيل التكرار في العامل جاء زيد زيد فهو توكيد لفظي أو كان بذكر مثل هذا وهو نفسه فهو توكيد معنوي جاء زيد نفسه إنك ان قلت ذلك فأكدت بذلك فقد نفيت احتمال المجاز مرة يعني بالمرة فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى عليه السلام ولهالا جرى منه أنه كلم ربه تبارك وتعالى كما في سورة طه وغيرها وقد ذكر الشيخ هنا لفظة في النفس منها شيء قال ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها فكلم الله رب العالمين موسى تكليما هكذا لأن العصريين يستخدمون أنثال هذه الاصطلاحات في غير ما هي له في الحقيقة الشرعية عند من يريدها فالأولى والأسلم البعد عن ذلك وأما الآية السادسة فقوله تعالى منهم من كلم الله أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام من كلم الله يعني أسمعه الله كلامه بلا وسطة يعني موسى ومحمدا وكذا آدم عليه الصلاة والسلام منهم أي من الرسل من كلم الله الاسم الكريم لفظ الجلالة فاعل كلم ومفعولها محذوف يعود على من منهم من كلم الله يعني منهم من كلمه الله منهم من كلم الله أي التقدير منهم من كلمه الله والآية السابعة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله تبارك وتعالى فيه فجاء لميقات ربه تبارك وتعالى فكلمه ربه فإسمعه كلامه من غير واسطة ولما جاء موسى لمية وكلمه رب فأفادت هذه الآية أن الكلام تعلق بمشيئته تبارك تعالى وذلك لأن الكلام صار حين المجي لا سادقا عليه فدل هذا على أن كلامه تبارك تعالى يتعلق بمشيئته ولما جاء موسى لمية وكلمه رب فحصل الكلام حين المجي لا سادقا عليه وهذا يبطل به قول من قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس وإنه لا يتعلق بمشيئته تعالى كما تقوله الأشاعرة فإنهم يقولون إن الكلام صفة ذاتية بمعنى أنه معنا يقوم بالنفس لأن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة بحرق وصوت كما مر ذكر ذلك لما يقول الأشاعرة الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى هو المعنى القائم بالنفس هو المعنى القائم بالنفس وأنه لا يتعلق بالمشيئة فهذا كلامه في هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فطط هو الذي كلم الله وحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكلما إلى نصب الاسم الكريم فيقول وكلم الله موسى فيكون موسى هو الآتي بالكلام ويكون الله تبارك وتعالى هو المكلم بكلام موسى فيحرف الكلمة عن موضعه، وفي هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا التحريف يعني في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لا يستطيع أن يفعل بها من التحريف ما فعله في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فينصب الاسم الكريم ويجعلها محرفة على هذا النحو وكلم الله موسى تكليما فيجعل موسى عليه السلام هو المتكلم ويجعل الله تبارك وتعالى هو المكلم من قبل موسى عليه السلام لا أستطيع أحد أن يدري مثل هذا التحريف في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الآية الثامنة قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أي نادى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام من جانب الطور وهو جبل بين مصر ومدينة الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى وليس المراد أيمن الجبل نفسه فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال وناديناه من جانب الطور الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى عليه السلام وليس المراد أيمن الجبل وإنما المراد ما يتعلق بموسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن أي من الجانب الأيمن له هو من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله تبارك وتعالى وضمير المفعول يعود إلى موسى عليه السلام أي نادى الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام ونجي الحال وهو فعيل بمعنى مفعول أي مناجى وقربناه مناجا يعني وقربناه نجيا فنجي الحال وهو فعيل بمعنى مفعول فهو مناجى من قبل ربه تبارك وتعالى الفرق بين المنادات والمناجاة أن المنادات تكون للبعيد فتنادي على البعيد وتناجي القريب المناجاة تكون للقريب وكلهما كلام مناداة ومناجات ولكن المناداة تكون من المنادي للبعيد عنه وأما المناجاة تكون منه للقريب والمنادات والمناجات في النهاية كلام وكون الله عز وجل يتكلم مناداتا ومناجات داخل في قول السلف كيف شاء كما مرة. في تقرير عكيدة أهل الشنة وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء مناجاتا ومناداتا بما شاء بحرف الوسوت لا يماثل أصوات المخلوقين. يقول ربنا تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. المنادات تكون للبعيد والمناجات تكون للقريب. وهما في نهايات كلام هذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء منادات كان الكلام أو مناجاة والآية التاسعة قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أنئذ القوم الظالمين يعني وإذ يعني وَتَلُوا أو عُذْكِرْ ذلك. إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى يَجْوَزُ أَنْ تَكُونَ هذه اللفظة أنئت القوم الظالمين مفسرة وأن تكون مصدرية أنئت يجوز أن تكون أن هذه مفسرة يعني يفسر له ربه تبارك وتعالى النداء الذي ناداه به وإذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين فيكون تفسيرا أو تكون مصدرية فتكون هي وما بعدها ولا تمذى مصدر أنيت القوم الظالمين ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم بما أوقعوه عليهم من ألوان الجور والعشق وإذنادا يعني وأذكر إذنادا ربك موسى فسر النداء بقوله أنيت القوم الظالمين وهذا هو الشاهد وإذ نادى ربك موسى أنيئت القوم الظالمين فإن النداء يدل على أنه كان بصوت وأنية القوم الظالمين يدل على أنه بحرف فناداه ربه تبارك وتعالى بصوت يسمع ثم ناداه بهذا القول أنيئت القوم الظالمين وهذه حروف كما ترى في هذه الجملة و الآية العاشرة قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن كلكم الشجرة يعني نادى الله تبارك وتعالى آدم وحواء وناداهما ربهما النداء يدل على أنه بصوت ألم أنهكما عن كلكم الشجرة وهذه حروف عن الأكل منها وهو عتاب وتوبيخ وناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء يعني ضمير المثنى الذي هو بها هنا وناداهما نادا من؟ نادى آدم وزوجه ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل وأن كلام الله بصوت وحرف ويدل على أنه يتعلق بمشيئته تبارك وتعالى لقوله ألم أنهكما؟ فإن هذا القول بعد النهر فيكون متعلقا بالمشيئة لكما يقول الأشاعر إن ذلك إنما هو معنى يقوم بالنفس ولا يتعلق بالمشيئة ولكن هو على قاعدة أهل السنة والجماعة من النصوص من الكتاب والسنة متعلق بمشيئة الله جل وعلا الآية الحادية عشرة قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم أي ينادي أولئك المشركين يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالات يعني واذكر يوم يناديهم وذلك يوم القيامة والمنادي هو الله عز وجل فيقول وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين النداء والقول ويوم يناديهم فيقول فأتى بالنداء والقول معه فأثبت الكلام من الوجهين هذه الآيات التي مرت بما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه العقيدة السلفية النقية عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين وخلاصة تلك العقيدة النقية أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته وليس معنا قائما بالذات ولا تعلق لذلك بالمشيئة كما يقول الأشاعر فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة الذين قالوا إن القرآن خلقه الله رب العالمين في من تكلم به ولا هو بلازم لذاته لجوم الحياة كما تقول الأشاعرة بمعنى أنه معنى يقوم بالنفس فلا هذا ولا هذا المعتزلة يقولون إن الله رب العالمين يخلق الكلام خلقا منفصلا عنه ولذلك ظل من ظل ممن قال إن القرآن مخلوق فقالوا إنه يتكلم بكلام أن يخلقه خلقا منفصلا عنه فهذا كلام معتزلة وأما الأشاعر فإنهم يقولون الكلام معنا يقوم بالنفس ولا يتعلق بالمشيئة لا هذا ولا هذا بل هو تابع لمشيئته وقدرته والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها الله سبحانه صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين ولا حروف المخلوقين كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم العباد فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء منصفته فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم فاحفظه وتحفظه واحرص عليه فإنه علامة فارقة بين أهل السنة وكثير من الفرق الضالة المبتدعة ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله رب العالم ومتعلق بالمبحث الذي مر مما ذكره من الآيات التي تثبت الكلام لله جل وعلا وأيضا هو أمر قائم برأسه ووقعت بسببه المحنة كما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وكما هو معلوم الإيمان بالقرآن الكريم هو الاعتقاد الجازم بأن القرآن العظيم هو من كلام الله سبحانه وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وهو شور محتمات وآيات بينات وحروف وكلمات منزل غير مخلوق منه بدأ سبحانه وإليه يعود وأن تؤمن أن الله تعالى تكلم به حقيقة ولا يجوج إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة فإن هذا لا يحدد شيئا يقولون القرآن كلام الله ولكن لا يأتون بهذه القيود التي مر ذكرها لا يقولون تلك ولا يلتزمونها لأنهم يقولون إنما هو معنى يقوم بنفسه جل وعلا وليس كما يقول أهل السنة هو من كلام الله سبحانه وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وهو شور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات منزل غير مخلوق غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن تؤمن أن الله تعالى تكلم به حقيقة ولا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعر ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية كما هو قول الكل نادية بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يفرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة حتى وإن رتلوه حتى وإن في الصحف كتبوه فهو كلام الله رب العالمين فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه وأما الرق الذي يكتب فيه فهو مخلوق وأما المداد الذي يكتب به فهو مخلوق وأما القلم الذي يكتب به فهو مخلوق وأما هذا المكتوب فهو كلام الله رب, العالم كلام الله رب العالمين غير مخلوق. وهذا أمر يسير فهمه واعتقاده على من هداه الله رب العالمين وهذا قلبه ووفقه إلى الصراط المستقيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هذه المسألة وقع فيها النزاع الكبير بين المتزلة أهل السلم وحصل بها شر كثير على أهل السلم وممن أودى في الله في ذلك الإمام أحمد بن حمذ رحمه الله تعالى إمام أهل السنة وكذلك أودى فيها البوايطر رحمه الله وظل فيها مسدونا حتى لقي ربه تبارك وتعالى وقتل فيها من قتل قتل فيها من قتل من أهل العلم وشرد فيها من شرد وعذب فيها من عذب وطهد فيها وبسببها من الطهذ رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين الإمام أحمد رحمه الله قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو قال نصره وهذا أولى نصر الله رب العالمين الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحن. هذا من كلام علي بن المديني رحمه الله رواه عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه محن الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك ذكره الذهبي في السير، إلا أن الصيادات تحتاج بعض التعديل. إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو قال نصرة، قل نصرة. إن الله سبحانه نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحم. لا، لا يقال هكذا وإنما يقال نصر الإسلام بالصديق الأكبر. أبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة أما أن يذكر أبو بكر هكذا بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة فهذا فيه نوع جفاء هو غير مقصود بلا شك والإمام أحمد هو الإمام المبجل رحمة الله عليه ولكن إذا ذكر مع الصديق الأكبر في السياق فينبغي أن يراعى ذلك فيقال حينئذ بالصديق صديق الأمة الأكبر بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد رحمة الله عليه يوم المحن المحنة هي أن أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يدين. وأذكر العلماء رأوا أنكم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون إما بأن الحال إكراف والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه وممن أجاب في النحنة علي بن المديني رحمه الله وإما بتنزيل اللبض على غير ظاهره يتأولون فيقولون مثلا القرآن هكذا يشير الواحد منهم هكذا في محضر من المأمون أو في محضر ممن يمتحن يقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة ويتأول أصابع يعني لا يقصد لا القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور وإنما يقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة ويعني بالمخلوقة أصابع يتأول يتأول أصابعه أما الإمام أحمد ومحمد ابن نوح رحمهما الله تعالى فأبى ذلك وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوط الحق أن محنة الإمام أحمد لم تكن مع المأمور بدأت مع المأمون ولكن الأذية التي لحقت به كانت مع المعتصم، ومحمد بن نوح رحمه الله تعالى رحمة واسعة لم يلقى لا المأمون ولا المعتصم، وإنما مات في الطريق رحمه الله تعالى وقام عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام أحمد عندما أمر المأمون بحمله إليه دعا الله تبارك وتعالى أن يرى المأمون وألا يراه المأمون فجاء النبأ وهم في الطريق أن المأمون قد قضى ومضى ومات فأطلق أحمد ثم جددت المحنة بعد في عهد المعتصم والذي وقع على الإمام أحمد من الأذية إنما كان في أيام المعتصم وبينادين الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى أن الإكراه في هذا المقام لا يسوي له أن يقول خلاف الحق لأن المقام مقام جهاد والإقتراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية بمعنى أن تكون على الشخص نفسه لا تتعداه أما إذا كانت المسألة لحفظ الشريعة شريعة الله تبارك وتعالى فالواجب أن يتبرع الإنسان برقابته لحفظ شريعة الله عز وجل والإمام أحمد لما ذهب إليه من ذهب لما أبى الإجابة في المحنة وأن يقول إن القرآن مفلوق دخل عليه من دخل من أهل العلم من أصحابه أبو جرعة رحمه الله تعالى، فقال أجاب فلان وفلان، أجاب فلان وفلان، لقد أجاب حسام وأجاب علي بن المدينه رحمه الله، علي بن المدينه جبل رحمه الله تعالى من أهل العلم الكبار يقول البخاري أمير المؤمنين في الحديث، محتقرت نفسي في مجلس أحد محتقرتها في مجلس علي بن المدينه، وهذا كبير جدا. من مثل البخاري رحمه الله تعالى في حق شيخه الإمام العالم علي ابن المديني رحمه الله تعالى وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحبه ويجله فلما أجاب في المحنة قاطعه كان يريد أن يأخذ بالعزيمة ولكن هو على حسب حاله رحمه الله تعالى والناس درجات عند الله ومناقل والناس في التحمل درجات ولا يكلف الله رب العالمين نفسا إلا وسعها لا يكلف الله رب العالمين النفس فوق طاقتها فلم يستطع أن يأتي بما أتى به الإمام أحمد من الأقض بالعجيم فأخذ بالرخصة لما أكره ولم تهن عليه نفسه كما هانت نفس الإمام أحمد عليه فالإمام ابن المديني قيل لأحمد رحمه الله أجاب فلان وفلان فعلام تقتل نفسك يعني أدب فإن الرجل فيما يبدو لن يدعك لن يتركك فأدب قل له أي شيء ثم أنت على ما أنت عليه من أصم الاعتقاد فقال انظر أو اخرج فانظر الناس فخرج فنظر فإذا أصحاب الدفاتر والمحابر يملؤون العرصة يملؤون الأرض أمامك فقال له ما رأيت قال رأيت كذا وكذا قال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء لأنهم ينتظرون بما يجيب به أحمد. هل أجاب في المحنة أم لم يجب إن أجاب فإنهم يكتبون ويأخذون بما قال الإمام رحمه الله فأخذ رحمه الله تعالى بهذا الأمر العظيم على هذا النحو الكبير ولم يجب الإمام أحمد لو قال في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مفلو وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه يعني يريد أن يدفع الإكراه عن نفسه لكنه صمم فصارت العاقبة له أحمد وصار الإمام أحمد هو الإمام عندما يطلق فإن اللقب يعود إليه رحمه الله وكان قبل المحنة إمام بغداد فصار بعد المحنة إمام الدنيا رحمه الله تعالى المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله تبارك وتعالى على العموم لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محق النزاع بين المعتزلة وأهل السنة صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص فهي مسألة من المسائل الفارقة والمؤلف رحمه الله تعالى شيف الإسلام من الآن يسوق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة الآية الأولى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك يا محمد أي طلب الدخول في جوارك وحمايتك وأمانك فأجره أي كن له جارا ومؤمنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه وإن أحد أحد هذه اسم وإن أداة شرط وإن وإن أحد الاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل فاختلف النحويون في هذا يعني إن هذه أداة شرط وأداة الشرط لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعاد الآن يليها اسم أحد اسم وقد ولي هذه الأداة التي لا يليها إلا الفعل فما هذا اختلف النحويون في هذا وقال بعضهم إنه فاعل لفعل محوذ يفسره ما بعده وهذا هو الشائع عندهم أنه فاعل أي الاسم الذي يلي ما لا يليه إلا الفعل كهذا الذي معنا فأداة الشرط هذه يليها فعل لا يليها اسم الاسم إذا ولي أداة الشرط على هذا النحو يكون فاعل لفعل محدود يفسره ما بعد، وعليه يكون أحد فاعل لفعل محدود والتقدير وإن استجارت أحد من المشركين فأجره، وإن أحد من المشركين استجارت فأجره، التقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجره. هذا هو التقدير أنه فاعل لفعل محدود يفسره ما بعد. ومثل ذلك كثير في كتاب الله إذا السماء انشقت هذه أيضا شرطهم كما ترى والسماء قد وليته. إذا السماء انشقت فالسماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا شقت السماء انشقت فالتقدير أنه فاعل لفعل محذوف هذا هو القول الأول القول الثاني وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من البصريين أن أحد وإن أحد فاعل مقدم والفعل السجارة مؤثر ولا حاجة للتقدير وهذا من أغرب الأقوال في تاريخ النحو لأن الجملة لا تكون على هذا التقدير جملة فعلية أصل لأن الفاعل إذا تقدم كيف يتقدم الفاعل على فعل إذا تقدم الفاعل على فعل من غير تقدير لمحدوث تكون الجملة إسمية فيقول الشيخ رحمه الله وقول الكوفيين وهم في الغالب أسهلوا من البصرين نعم لا لأنهم كانوا يصنعون في الكوفة الشواه وكانت الكوفة تسمى عند العلماء بدار الضرب حتى في الحديث يدخل الحديث عندهم شبرا فيخرج من عندهم ذراع يضارك فيه فكان كثير منهم يختلقون الكذب حتى في النحو يصنعون الشواه فلا يقال هذا بإطلاق رحم الله الشيخ رحمة واسعة لأنه سيقرر قاعدة خطيرة جدا لا تأخذ به فليست كذلك يقول الشيخ رحمه الله وهو قول كوفيين وهم في الغالب أسهل من البصريين أن أحد فاعل مقد والفعل استجار مؤخر إذا تقدم الفاعل صارت جملة اسمي فيكون مكتدأا ولا يقال إنه فاعل مقدم يقول ولا حاجة للتقديم عندهم القول الثالث أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن كثيرا يدل على عدم امتناع وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأا إذا كان مرفوعا فيكون أحد مبتدأ واستجارك خبر المبتدأ هكذا فكأنه لا يلتفت إلى الأداة إلى أداة الشرط أصل هذا يمكن أن يؤسس له من آيات القرآن العظيم باستقرار قواعد النحوي من الكتاب العزيز هذا لا حرجتي ولكن حتى يكون يقول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين فهو المتبع حيث لا مانع شرعا من ذلك لا هناك مانع شرعي لأنه يترتب عليه اختلاف الأحكام سيترتب على هذا الاختلاف عند النحويين اختلاف كذلك في المسائل الشرعيّة حتى فيما يتعلق بالاحتفاء بل إنه قد مر قد مر في التحريف عندما نحرض وكلم الله موسى تكليما أنهم يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفّة الكلام بسبب هذا الأمر الذي يتعلق بالنحو فلا يقل هذا ولا يؤخذ به مطلقا هذا ليس ثابتا عند أحد من أهل العلم من النحات ولا من اللغويين ولا من الصادقين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن كثير والعلماء من هذه الطبقة ولا ممن هو أعظم منهم وأجل من المتقدمين ولا من المتأخرين أيضا فلا يقال إنما كان أسهل من أقوال النحويين فهو المتبع لا يقال هذا بل لابد من البحث في السياق والنظر في الدلالة المهم طوله استجارك أي طلب جوارك والجوار بمعنى العصر والحماء حتى يسمع حتى للغاية والمعنى إن أحد مستجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله وهو هذا القرآن العظيم وهذا بالاتفاق وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله لأن سماع كلام الله تعالى مؤثر ولا بد كما قال تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وكم من إنسان إن سمع كلام الله فآمن لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما هذا قول هناك قول هو أوجه من هذا القول وهو أن تقام عليه الحج لأنه ربما كان جاهلا لم يسمع شيئا من كلام الله تبارك وتعالى ولا يدر القضية وإنما خرج مع من خرج معهم يقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيق سوقا من غير أن يدري الخبيث فيسمع كلام الله تبارك وتعالى من أجل أن تقام عليه الحجة الحجة الإلهية الربانية والحجة النبوية الرسولية فإذا ما سمع الحجة تأثر فيكون التأثر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يكون هذا التأثر من التفسير باللازم وأما الأصل فأن تقام عليه الحجة أن يسمع كلام الله حتى يدري القضية ما هي؟ وأما أن يؤخذ هكذا وقد استجار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فليسمع كلام الله لأجل أن تقام عليه الحجة وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن لكن بشرط أن يكون يفهمه تمام وقوله كلام الله أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه كلام الله فقال كلام الله فدل هذا على أن القرآن كلام الله، وهو كذلك حتى يسمع كلام الله أي يسمع القرآن العظيم. أقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود قولهم في شرح هذه الجملة. التي تثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم قول أهل السنة القرآن كلام الله دليل في قوله تعالى هنا فأجره حتى يسمع كلام الله وكذلك ما يأتي من الآية القرآن كلام الله منزل دليل قولهم منزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وأما قولهم غير مخلوق فدليله قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر لأن العطف يقتضي المغايرة والقرآن من الأم بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا فالقرآن من الأم والله تبارك تعالى قال أنا له الخلق والأم والخلق سوى الأم فلا يكون الأمر مخلوقا وإذا ما دام القرآن أمرا كما قال الله تبارك تعالى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا والخلق مغاير للأمر وثبت أن القرآن من الأمر بنص القرآن العظيم إذن القرآن غير مخلوق هذه حدة سهلة كما ترى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق في قوله تعالى أنا له خلق والأمر صار غير مخلوق لأنه لو كان مخلوقا من صح وهذا دليل سمعي إذا نثبت اولا أن القرآن من الأمر ما الدليل على أن القرآن من الأمر قوله جلت قدرته وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرين، فثبت أن القرآن من الأمر قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر يثبت أن المسألة وأن الخسمة ثنائي خلق وأمر وأن الأمر ليس بمخلوق لأنه ليس من الخلق ولما كان القرآن أمرا فالقرآن غير مخلوق لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم هذا دليل سمعي هذا دليل سمعي لأنه عندما يقول ألا له الخلق والأمر والعطف يقتضي المغايرة ويكون هذا الأمر الذي هو القرآن والقرآن من الأمر خلقا لا يصح التقسيم حينئذ كما قال الشيط رحمه الله الدليل العقلي أن تقول القرآن كلام الله والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا أي منفصلا من الله ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق لكن الكلام صفة للمتكلم به فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق لماذا؟ لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوق فإذا القرآن كلام الله كلام الله صفته صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوق والقرآن كلام الله وكلام الله صفته إذا القرآن غير مخلوق لأنه من كلام الله وكلام الله من صفات الله وصفات الله غير مخلوق إذا فالقرآن غير مخلوق وأيضا لو كان مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار وهذا دليل عقلي طريف جدا وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله وذكره الشيخ ها هنا من غير أن يعزوه إليه لأنه ذكره رحمه الله عن العلامة ابن القيم ذكره ها هنا على نحو من أنحاء الروايات بالمعنى فقد حوله إلى كلام عصري على هذا النحو الذي ترى فقال الشيخ الشارف رحمه الله تعالى لو كان مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار لأن هذه الصيغ يعني صيغة الأمر صيغة النهي صيغة الخبر صيغة الاستخبار لو كانت هذه الصيغ مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على المعنى كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها، فهي مجرد أشكال مخلوقة لا تدل على معنى. كما ترى الشمس، فهي لا تدلك على أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، لأنها شكل مخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا، لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ولقنا صفة من صفات الله. فيأمرنا الله تبارك وتعالى به، لأنه غير مخلوق. لأنه من صفات الله تبارك وتعالى فيأمرنا الله رب العالمين به وينهانا ويخبرنا ويستخبرنا وأما لو كان مخلوقا لكان مجرد أشكال وتصاوير لا دلالة لها على معنى كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها وقولهم منه بدل يعني هو الذي تدأ به وتكلم به أولا والقرآن يضاف إلى الله تبارك وتعالى وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم مثال الإضافة إلى الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله فكما ترى أضيف إلى الله تبارك وتعالى فيكون منه بدأ أي من الله جل وعلا ومنه حرف جر يعني في قولهم منه بدأ منه حرف جر وضمير قدم على عامله يعني بدأ منه لأن هذا الضمير منه يعود على من منه بدأ وهو الله فقدم على العامل لفائدة وهي الحصر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص منه بدأ لا من غيره منه بدأ لا من غيره ومثال الإضافة إضافة القرآن العظيم إلى جبريل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين هذا كل وصف لجبريل عليه السلام وأما الإضافة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمثل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر صلى الله عليه وسلم لكن أضيف إليهما يعني إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنهما يبلغان لا لأنهما ابتدآه وقولهم إليه يعود أي القرآن يعود إلى الله تبارك وتعالى قال في معناه وجهان الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن يعني في الصدور ولا في صدورهم يعني في الصدور ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل والوجه الثاني في معنى قولهم وإليه عود أنه يعود إلى الله وصفا أي أنه لا يوصف به أحد إليه يا عود يعني يوصف به الله وحده فلا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل وهو الموصوف به ولا مانع من أن تقول إن المعنيين صحيحان إن المعنيين صحيحان يعني يعود القرآن إلى الله تبارك وتعالى فيرفع إليه بين هذا الساعة من الصدور ومن الصطور فيصبح الناس وليس في مصاحفهم قرآن ولا في صدورهم وذواكرهم بين يدى الساعة وأيضا إليه يعود يعني يعود الوصف فلا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى فهذا معنى فول أهل السنة في هذه العقيدة المهمة في القرآن العظيم وهي أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مفلوط منه بدأ وإليه يعود نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم